لا تَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَرُدُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِالتَّقْوَى لَهُمْ مغفرة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ هل نادونك من وراء الحجرات أثرهم لا يحفرون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا قل ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادين وَأَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُفِي فِي تَفِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَبْقَبَ إلَيْكُمْ إِن ايمان وسينه في قلوبكم وكره اليتيم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فظم من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحتاهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عتى أن يكون خيرا منهن ولا تلمسوا أم فسكم ولا تنابزوا بالألقاب بسر اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا اامَنُتَسْنِدُ كَثِيرا مِنَ الظن إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يأكل لحم أَخِيهِ مَيْتًا فكرهتموه واتقوا الله إِنَّ الله تواب رحيم يا أَيُّهَا الناس إِنَّا طلقناكم من ذكر وأنسى وجعلناكم وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوبًا وقبائل فَآرَفُوا إِنَّ أَسْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا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 قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ والله بصير بما تعمل